ليس لي حول فاني بك حولي وعلي بك حولي وعلي في شهيقي وزفيري أنا محتاج إلي أنا محتاج إلي أنا محتاج إلي رب لا ارجو ملاذا امنا الا حماك رب لا يسعد روحي ابدا الا رضاك انت ألهمت فؤادي حب خير المرسلين وبه أكرمت قومي وجميع العالمين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 علي من من خلقا كريما وتسامى بالعقول يا رب يا رب يا